فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ ربي يَهْدِينِ إلى إِلَى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَنَفَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ وأذلفنا ثم, وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين, ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين قَآخرري إ فيِي ذلكَ لآي في ذكَ لآاء وَما كان أَكثَرهُم مؤمنِنين وَما كان كثَم مؤمننيين وَإِ رَبك لَ العزيز الرَّقيِيم وَإ رَبكَ لَ الَّم وَأَطْرُونَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَأَطْرُونَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ تَنَاوَلُوا لَهَا عَاكِفِينَ وَأَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ وَلُوا بَنَا وَجِرَانَا كَيْفَ يَفْعَلُونَ وَأُذُنًا وَجِرَاءَ إِنَّ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَأَلَمْ تَرَ أَن كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَأَلَمْ تَرَ أَن لهون فانهم معدون لا رب العالمين فانهم معدون لا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وَالَّذِي يُحْيِ مِنَ الْمَوْتَىٰ وَيُمِيتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْحِينِ وَالَّذِي أَطْعَمُ وَيُغْنِي وَيَغْفِرُ والنبي اظن انه ان يغفر لي خطي ات يوم الذ ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين